نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات Allahum maafu anna وارزقنا واجبرنا اللهم ارفعنا في الدنيا والآخرة اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أعز الإسلام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 المعتدين اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم عليك باليهود فانهم لا يعجزونك اللهم عليك باليهود فانهم لا يعجزونك اللهم عليك باليهود والنصارى فانهم لا يعجزونك اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم اهد وليه امرنا ل تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية اللهم رده إلى بلده سالما اللهم رده إلى بلده سالما اللهم أطل حياته في طاعة وسلامة وصحة وأمن وإيمان يا أرحم الراحمين اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين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 اللهم خذ الطرات يا قوي يا عزيز اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوالهم في فلسطين اللهم أصلح أحوال المسلمين في أفغانستان اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشيشان اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اقذف الرعب في قلوب الكافرين اللهم ولا تجعل لكافر علينا سبيلا اللهم أعز الإسلام بأيدينا وجعلنا جندا من جنودك اللهم اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا من النار اللهم اعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديده اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه